شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَن يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله حسن الظن بالله عبادة قلبية جليلة ولا يتم إيمان عبد حتى يحسن الظن بربه وحسن الظن بالله مبني على كمال علم العبد برحم سعة رحمة الله وإحسانه وقدرته وكمال علمه وكمال التوكل عليه وإذا قام بالقلب هذا العلم أورد حسن الظن بالله وقد جاء أقول حسن الظن بالله تحسن الظن بالله تحسن الخير والفضل والجزاء العظيم من رب العالمين وقد جاءت النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث المرأة تحث المسلم على حسن ظنه بربه يقول صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند حسن ظن, عبد ظن عبدي بي وأنا معه عين يذكرني ويقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ضن بربه ويقول صلى الله عليه وسلم حسن ضن بالله من حسن العبادة أيها المسلم وحسن ضن بالله يتبين في أمور عدة فأولاً إن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين بالثواب العظيم والعطاء الجزيل فالمسلم يحسن الظن بربه بأن يحقق له ما وعده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إسمع الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض.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 في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال جل وعلا وعد الله, الذين آمنوا الصالحات من وعد الله الذين آمنوا منكم وآمنوا الصالحات لهم مغفرة وآجر كريم والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وقال جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم مرف من فوقها مرف مبنية تجري من تحتها الأنار وعد الله لا يخلف الله الميعاد إذن فالمؤمن يحقق يعمل الصالحات ويحسن الظن بربه أي يحقق له ما وعده في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ومن حسن الظن بالله أن يكون عند حسن ظن بالله ليثينا في آخر حياتك في آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من الآخرة تحسن ظن بلقاء ربك تحسن ظن بعفوه وعفوه وكرمه وستره وجزاهه العظيم ورحمته التي وسعت كل شيء فعند الاحتضار وقرب الرحيل من الدنيا يكون عند الآب حسو ظن بربه أنه سيلاقي ربه الرب الرحيم المحسن المتجاوز بالفضلي والإحسان فيشتاق فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شابا في مدي مرضي موتا فقال ما تجدك قال يا رسول الله إني لا الله وأخاف ذنوبي إني لأرج الله وأخاف ذنوبي قال صلى الله عليه وسلم مجتمعنا بقلب عبد في هذا المبي من هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف ويقول صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدون لأوحى الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انظروا إلى العبد في حال مرضه فافتحوا له باب الرجاء وحس ظن بالله حتى يلقى الله على وسنظن بربه وبالصحة والسلامة حذره من معاصي الله وبينوا له عقوبة المعاصي وأضرارها ومن حس ظن بالله أي ومن حس ظن بالله أن الله جل وعلا يحفظ عليك أعمالك الصالحة يحفظ عليك ثوابها فلا تخشى نقصانا لا تخشى أن من حسناتك ولا أن تحمل سيئات غيرك يقول الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما حسناتك محفوظة لك جد واجتهد في محفوظة لك لا تخشى عليها نقصان إن صدقت الله ولم تعقب الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن أملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن حسي ظنك بربك أن تحسن الظن به عند دعائه ورجائه فتدعوه وأنت موقن بالإجابة تدعوه بقلب حاضر يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب الله سائل ادعوا ربك وأنت موقن بانه القادر على الإجابة القائد لك وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدار إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقوي يقينك بقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقوي يقينك بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشب السوء فادعو أن تبطن بالإجابة وأنه يراك ويرى مكانك ويعلم ويسبع كلامك ويعلم سرك ونجواك ومن حسن ونك بربك أنت تحسن الظن به أنك إن تبت إلي من سيئاتك وخطاياك فإنه سيقبل توبتك ويقيل عذرتك ويستر عورتك ويقلب حسنياتك إلى حسنات فَلَمْ يعلموا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَقَالَ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده قال ألم يعلموا أن الله يقبل يكتب عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وزيادة على هذا يحول سيواتك إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل آمنا صالحا فأولئك يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ويحب توبتك ويحب إنابتك ويحب توبتك وإنابتك ويمد يده بالليل ليتوب موسيع النهار ويمد يده بالنهار ليتوب موسيع الليل فلا إله إلا الله ما أعظم وجوده وما أعظم بضله وإحسانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تحسن الظن بربك عندما يسلك بالمصائب وتحيط بك البلايا والمصائب تحسن الظن بربك أنما جراب بحكمة الله وكمال علمه ورحمته وعدله وأن ما جرى خير لك في الآجل والعاجل من آجل والعاجل لأنه أرحم بك من رحمة أمك الشفيقة بك فلا تياس ولا تحزن ولكن اذن السبب المشروع وتحمى ذلك واطرق بابه ورجو اطرق بابه ليلا ونهارا يسأله من بالسماوات والأرض كل يوم وفيشان يقول صلى الله عليه وسلم أصحابه لما رضعوا أصواتهم بالدعاء أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائب إن الذي تدعونه سميع قريب هو أضرب لأحدكم من عنق راحلته فمدّد فمدّل إيذ إلي فلا يكشف ظرك ولا يرفع ملاك ولا يفرج همك ولا يقضي تأينك ولا يعسل أسرتك إلا رب العالمين إن جات إلي والضر تبيق بك إلي أما يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء أخي المسلم إن حسن ظني بالله لابد أن يتصوره المسلم على حقيقته لأن البعض من الناس قد يسيء ظنه بربه في أموره فترى بعضهم إذا ضغط به الكروبات ظن بربه وقال أنا مبهوز الحق أنا ردي الحظ أنا مظلوم وربه العيال بالله ما زين له الشيطان فينسب الظلم إلى دير والجلال والله منزه عن ذلك إنما هي الجهارة وقلة الإيمان فأحسن الظن بربك وقو الرجاء في ربك أيها المسلم إن حسن الظن بالله مرتبط بالأعمال الصالحة فالمحسن الظن بالله هو المنيف إلى الله المقبل على طاعته المحسن الظن الصالحة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا بسبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أما من أساء العمل وتجاوز الحدود ووقع في المعاصي والبلايا فقد أساء الظن بربه قال حسن رحمه الله إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الباجر أساء الظن بربه فأساء العمل فلنتق الله بأنفسنا والمحر لضن بربنا والنعمل والنجد فأعمالنا محفظة لنا من جاء بالحسنة فله عشر أمزالها ومن جاء بالسيئة فلا يزا إلا مذلا وهم لا يعلمون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونبعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ونساء المسلمين من كل دم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغبور الرحيم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 عباد الله جاء بالحليل إن الله جل وعلا لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع على العرش إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي فرحمة زق غضبه وحلمه يسبق عقوبته فالعفو أحب المنتقام جل جلال وتقد اسمائه. أخي المسلم أحسن الظن بربك وإياك أن تيأس من روحه أو التقنط من رحمته فلا يقن حجد الضالون ولا يسن حجد لقل الكافرون ماما عظمت ما الذنوب وتنوعت وتعددت وكذرت وتعددت فإنك إن تبت إلى ربك توبة صادقة أقلعت عن الخطأ وندمت على ما مضى وعزمت على الاستقامة فإن هذه الذنوب كلها ستذهب بلا شيء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 ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك لا بقراب يا مغفرة أيها المسلم أحسن الظن بربك في دعائك له واعلم أن الله يسمع الدعاء ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه لكن له ججل وعلا حكيم عليم رؤوف بعبده رحيم به محسن إليه فقد يجاب دعوتك بالحال وقد تؤجل الدعوة إجابتها لخير لا تعلمه الله يعلمه أنت لا تدري إلا من والله يعلم ما وراء ذلك فقد يؤخر الإجابة لمصلحتك اولا ليقوى يقينك ويعظم التجاؤك إلى ربك فعالى أعظم من إدعو دعوتك وقد يؤجلك الأهم في الآخرة أعظم من الدنيا وما عليها وقد يصرب عنك سوء وبلاء أدى لا تصوره إذن برست ندمانا في دعائك حيث أو تؤجل خير أو تدخر في الآخرة أو يصرب عنك سوء لا تعلم عنك إذا فاحذر يا بني احب الدعاء واحسن الظن بك وليكن قلبك متعلقا بربك حبا له وخوفا منه ورجاء لذوابه هو ربك الذي خلقك وشق سمعك وبصرك هو الذي غذاك بالنعم أوجدك من العدم ورباك بالنعم تتقلب في نعمه كل آم وحين فلا تحزن ولا تيأس والح بالدعاء فهو يسمع ويرى وله الحكمة فيما يقضي ويقدم أيها المسلم أحسن الظن بربك أن أعمالك الصالحة لن تذهب بل هي محفورة لك اسمع الله يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنذى وهو من ذكر بعضكم من بعض إذن فالأعمال محفوظة من عمل صالحا من ذكر أو أنذى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة ونجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون أخي المسلم أحسن الظن بربك في كل بلاء يزل بك ومصائبة حوطبك فكن وزم أن لله حكمة في ذلك ارجو ربك واخذ بأسباب السلامة والعافية أيها المسلم إن الله جل وعلا وعد عباده الممين بالنصر والتمكين إنه نصروا دينه فليلقى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويذبت أقدامكم وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قد يكون عند البعض شيء من الزوء الظن لماذا المسلمون الآن في كل مقتر يطاردون ويشردون وبلاد الإسلام تعج بالفتن والفوضى واختلاف القلوب والقراب الأحوال سفك للدماء وتدمير للممتلكات وإخلال بالمصالح العامة وفوضاء طعالمة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول بما قتل ولا يدري قام المقاتل من يواجهه أفتن ومصائب وبلايا واختلاف قلوب نسأل الله السلامة والعافية إن لله حكم فيما يقضي ويقدر له حكم فيما يقضي ويقدر وقوله حق وعده صدر لقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المصائم العظام لكن قوة الإيمان واليقين جاءت العاقبة للمتقين يوم حب شجت رباعي كسرت رباعيته وشج رأسه وقتل عدد من أصحابه ولكن العاقب فقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وعنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أحاط الأحزاب المدينة من العرب واليهود وغيرهم وسأو نسأو بعضهم بالله. ولو كلما اشتد الكر ولكن الله هزمهم بريح أرسلها عليهم فرقت جمعهم وشتتت شملهم ولم يمكنهم الله ورد الله الذين كبروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ويوم الحديبية يرده المشيص يرده عن بيت الله الحرام لما أراد العمر وتعقد الهدنة بشغوط فيها إجحاف على المسلمين ظاهرة ولكن الله رجل وعلا بغدته حولها إلى أن تكون سببا لبتح مكة ودخولها بالإسلام في عادي رسوله صلى الله عليه وسلم تعرض المسلمون لحمة التثال الغاشمة التي لم تبقي ولم تدر ولكن أعقبها خير للإسلام والمسلمين والحروب الصليبية وما جربت من شر وبلاء وانتهت والعاقبة للمتقين والله جل وعلا يقول إنا نحن نزل نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والعاقبة للمتقين لكن بالصبر واليقين تناد الإمامة بالدين أيها المسلمون، إن المدّ بالأحداث اليوم والسابل بالأحداث اليوم في عالم الإسلام لا يزداد وحزنا، وإنه لا يعتصر قلب المسلم ما يشاء ما يسمعه وما يشاهده مما تنقله الشاشات عن هذه بثا العالم والاضطرابات والانقسامات والبلاء العظيم. الذي شق عصى الأمة وشتت شمزها وفرق كلمتها وتمكنت الغوغاء ومن لا رأي ولا عقل عنده من, من زلزلة الأمور وتفريق الكلمة وشق عص الطاعة والفرقة بين أبناء المجتمع المسلم بوسائلهم المختلفة وآرائهم الضالة كم نبسوا على الأمة أن أعمالهم إنما هي ديمقراطية وعدالة ونعو إنصاف ولكن تحول الأمر إلى ظلم وعدوان وإلى انقسام وشقاق وإلى اضطراب في الأمور فنسأل الله شكر نعمته وحسن عباته ونسأله أيام نعلم باللقظة من غفلتها والإنابة إلى الله ومراجعة النفس ومحاسبة النفس وأن يجعل في الأمة ذو عقل سديد يقودها للخير ويحمدها على الخير إن هذا الانقسام العظيم الذي يحدى عداء الإسلام لما عجزوا عن استعمال بالقوة أو الثقافة أرادوا إضعاف كيال الأمة وإركاعها وإذلالها ودمار اقتصادها وصناعتها وزراعتها وأعمالها إلى أن تعود فقيرة مشتعطية ذليلة لغيرها ليتمكن الأعداء مما يريدون ولكن يا الله إلا أن ينصر ويعلي كلمته إنما على المسلم أن يستعين بالله ويحسن ظن بالله ويعلم أن ما أصر فبالذنوب والمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كثبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا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 وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار وصلوا رحمكم الله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 وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيد ولد آدم سيد المرسلين والآخرين سيد الأولين والآخرين وروا اللهم عن صحان خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين الحقي يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين الحقي يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلعوا لا تأمرنا وأصلعوا لا تأمر المسلمين عامة اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير اللهم زددوا في أقواله وأعماله وبارك له في عمره وأعمله وأبدو الصحة والسلامة والعافية واجعلوا بركة على مجتمع المسلم إنك على كل شيء قدير اللهم وفق ولي أهده نائبا من كل خير وإنه على مسؤوليته وبارك له في عمله وعمله ودله على ما تحبه وترواه إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوا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 وإيتاء للقرباء وينهى عن البحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعبه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون San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 الله اكبر سمع الله لمن حميده الله اكبر الله اكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر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 Ashala mu